اكرهه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقال انفصام لها والله سميع عليم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 ك أصحاب النار هم فيها خالدون.